على دير العبرى والديني أو في الندور والراب دعيني يا رئيس والديني ودي لك من نذري شمع في وضعها في بيتكم ضرقا على دير العبرى وفرح وصروب أقوم الصبح في وش النور دير على دير العذرة وادين على دير العذرة وادين أو في الندور والرب داعين يا رئيس وادين للعذرة من هدري الشمع توضعها في, في بيتكم برقة وعلى دير العزرق ودي امدح فيك يا ام يسوع يا شفيع كل جمو ومكانك يا رئيس وديني للعذرا ودي من نذري الشمع يا هو في بيتكم بارا وعلى دير العذرا ودي يا شفيع الشهداء يا معين زي من زار اقرب عطى مرغوب وبلا ممنون على دير لا در أو زد لي اوفن والرب داعي يا رب في صيامك انحي الضيئات وانزي النعمة مع البركات في صلاطك أحلى الصلوات وظهورك ما في ندا في بكم بركوا على دير الاضطواقي الا ما ما ترجاتي شحالا نورك يبهى والاقطر اسرا يا رئيس وديني للعذرة وديلة من ندري الشمعة توضعها في بيتهم بركة وعلى دير العذرة ودين واسمعي لقلبنا ما فرحي أرواح بيت حزينة صحران علی سترا گیتی سترا رم صوين امين يشفينا ويفن عين ولدي الرب خطوي على دير الرب او وديني او فين دوري والرب دعين يا يسوع ودني للعذراء ودي لك من میری شمع صدا ہو تیری کم ورثہ